السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله الصوت صافي عند الجميع ان شاء الله طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومشى على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد طبعا اعتذر عن قراءه الارشيف اثناء الدرس لاني نظري اثناء الدرس يكون المتن وكما يخالفكم العدد كبير جدا فلا يمكننا اقرا كل ما يصل الي فا الاخوات عددهم الان ما الله حوالي 47 وقاعه معي الله كذلك عددهم حوالي يعني 19 مع الغرف الأخرى اللي تنقل لذلك اعتذر عن قراءه الاسئله اثناء الدرس نحن ايها الاخوه والاخوات ما زلنا نتدارس سويا دقيقه بس يقول اخوانتي ما زين انا بقدر اسوي الحج من كتاب اللي طلبه الامام الاطهر الشيخ المغوار رحمه الله بدا التشميش كومبليت اول شيء ان شاء الله نحتسب الاجر طيب أقول ما زال الحديث متصلا عن او متصلا حول الحديث عن مسائل الحج من كتاب دليل الطالب للامام المرعي البر... الكرم رحمه الله تعالى تحدثنا في الباب الأول عن بعض المسائل لكن بعض الاخوه يقول انك لم تذكر تعريف الحج شرعا طبعا الحج وقلنا لكم أن فيه يعني لغتين اللغة الاولى بالكسر الحاء ومنه قول الله عز وجل وللله على الناس حج البيت واللغه الثانيه الفتح وأتم الحجة وهو معناه في اللغة بمعنى القصد اما معناه في الشرع فللعلماء فيه يعني عده تعريف لكن ربما نأخذ التعريف الذي يركز عليه دائما الشيخ محمد بن الفليح رحمه الله تعالى وهو أن تصدر التعريف الشرعيه بكلمة التعبد لكي لا تكون افعال مجرده وانما أن يقصد بها العباده والتعبد لله سبحانه وتعالى بها فنقول هو التعبد لله سبحانه وتعالى باداء المناسك على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا يمكن ان تاتي بجميع حدود التعريف واعمال الحج على التاليف وانما حينما تقول على ما عن النبي صلى على وفق ما جاء عن النبي صلى الله فان هذا يقيدك بمعنى ان تكون يعني مقتديا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف انتقل الى الباب الاخر وهو باب الاحرام وهو باب الاحرام قال رحمه الله تعالى باب الاحرام طبعا الاحرام ليس المراد حينما نقول الإحرام هو لبس الإحرام لان بعض الناس يظن أن الاحرام هو لبس الاحرام ليس هناك علاقه بينهما لأن الاحرام المراد به او المراد بالاحرام هو نية الدخول في النسك فإذا نويت الدخول في النسك فقد احرمت سواء كنت لابسا لباس الإحرام ام لا بمجرد ما نويت الدخول في النسك نويت أن تمتنع عن جميع المحظورات التي تمنع منها حال احرامك فالحين اذا قد دخلت في النسك فإذا اذا جاء المسلم الى الميقات ولبس الاحرام ثم غطى رأسه هل نعتبر تغطيه الراس محظوره من محظورات الحرم لا نعتبره لماذا لانه إلى الآن لم يدخل في النسك فمتى نعتبر عليه ونحاسبه على محظورات الاحرام إذا دخل في النسك بمعنى نوى الدخول في نسك الحج أو العمره وان تلفظ ويسن التلفظ ب اللي نسكه بمعنى يقول لا ليست من باب التلفظ بالنيه وانما هو أن يذكر نسكه فيقول لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمره وحجا على مسايتي ان شاء الله و تعالى فإذا هذه هذه التلبيه تختلف تماما وهي لبيك اللهم لبيك وهي سنه لكن هنا المراد به النسك الذي سيلتزم به فإذا نوى الدخول في النسك فقد احرم ثم قال رحمه الله وهو واجب من الميقات يعني أي أن الدخول في النسك يجب من الميقات أما ما قبل الميقات فبعض العلماء يرى أنه لا يسن ولا ينبغي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من عند الميقات فلم يحرم من مسجده الذي الصلاة فيه بمئه الصلاه فيه ب1000 صلاه من من الميقات صلى الله عليه وسلم فدل على أن الاحرام لا يجب إلا من الميقات وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وهذه المواقيت هي كالحدود التي لا يجوز لمن اراد الحج والعمره يتجاوزها فاذا ما دون هذه ما دون هذه المواقيت مما يلي, مما يلي اهله من غير مكه من غير اهل طبعا هذه يسن له يعني أن يقطعها من غير احرام ولا يسن له أن يحرم من بيته أو من مسجد حيه او نحو ذلك وانما لا يحرم إلا من الميقات ولا يجوز له أن يتجاوز المواقيت لانها كالحدود التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى عليكم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شان هذه الحدود حينما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفه ولاهل الشام جحفه ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن لملم ثم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحجه أو العمره ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكة من مكه فاذن توقيت هذه المواقع يدل على أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه الحدود التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تتجاوز الحدود التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ومن منزله ثم قال رحمه الله ومن منزله طبعا تجاوز الميقات قلنا أن الاحرام من الميقات واجب فمن تجاوز الميقات من غير إحرام فقد ترك واجبا من مواجبات العمره أو الحج فاذا الإحرام ركن من اركان الحج والعمره الاحرام من الميقات واجب فرق بينهما الاحرام يمكنك أن تقوم به ان تأتي به من أي مكان يعني ممكن حتى انت تجاوزت الميقات يمكنك أن تحرم من مكان لكنك تعتبر قد تركت واجبا وهو أنك لم تحرم لم تأتي بهذا الركن من المكان المطلوب شرعا أن تأتي منه وهو الميقات فاذا فرق بين الاحرام والاحرام من الميقات فالاحرام يمكنك أن تأتي به يعني فرضا أن إنسان تجاوز الميقات ولم يذكر الا وهو مثلا في في, في مكة هل يمكنه أن يأتي بالاحرام نقول نعم يمكنه أن ياتي بالاحرام يقول لبيك عمره او لبيك حجاً اتى بالاحرام وضل لكنه فوت واجباً وهو أنه لم ياتي بهذا الاحرام من الميقات وهنا مساله مهمة جدا وهي مسألة التجاوز الميقات تجاوز الميقات وكثير من الذين يسالون ربما يخلطون بين بين ما شاء الكرم ان شاء الله من تجاوز الميقات لا يخلو حاله يعني اي شخص يتصل بك او يقول انني تجاوزت الميقات لا يخلو حاله اما أن يكون قد احرم أو لم يحرم يعني واحد فرضاً أن تجاوز الميقات مثلا 10 او 20 كيلو او كيلو لا يخلو حاله اما ان يكون قد احرم يعني بعد ان تجاوز الميقات يتذكر ان تجاوز الميقات ثم قال لبيك عمره ولبيك حج لم يحن ان كان قد احرم ليس هناك فائده ان يرجع الى الميقات خلاص هل نكرر الاحرام مرتين لا هناك فائده وانما هل يجب عليه دم ام لا طبع العلماء يرى كان جاهلا لا يجب عليه دم لانه جاهل وهو راي الشيخ الله وبعض العلماء يرى أنه حتى وان كان جاهلا او ناسيا فانه يجب عليه الدم اما الجهل والنسيان فإنه يعفيه من الاتهم لكنه لا يعفيه من كفاره الخطا وهو ترك الواجب واستدلوا بما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن من ترك نسكا فعليه دم من ترك نسكا فعليه دم وان نسياً. فقالوا أن النسيان ربما يكون يعني اعذر من الجهل ومع ذلك اوجب عليه الدم لكن الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أنه من جمله من عفي عنه فعفي عن امتي الخطا والنسيان وما عليه فإذا لا نؤاخذه بوجوب ب دم عليه فنقول إن كان قد احرم فلا فائدة من رجوعه للميقات وانما اما أن نوجب عليه الدم على قول الشيخ ابن باز رحمه الله او لا نوجب عليه الدم كان جاهل لكن كان عالما ويعرف الحكم لكنه تعمد فلا في الدم عليه لكن عن أنه يعني لا يرجع إلى أحرم ويجب اما الله لا يرى أن يرجع لا فائدة من لكن لا يجب عليه الدم أن يكون السائل لم يحرم بعد يعني تجاوز الميقات ولم يحرم تعد الميقات 10 كيلو 20 كيلو لم يحرم اتصل عليك قال لك والله انا تجاوزت الميقات احرمت يعني قلت لبيك عمره قال لا الى الان نقول ارجع حتى وان كان جاهل او ناسي خلاص اما ان ترجع او عليك دم فهذه المسألة مهمة جدا لان بعض الناس مباشرة بمجرد ما يتصل عليه شخص ويقول تجاوزت الميقات يقول ارجع الى الميقات طيب ممكن احرم هل يكرر احرامه لا لا يكرر احرامه اذا هذه المسألة مهمة جدا واتمنى ان تكون واضحه نعيد ونقول ان من تجاوز الميقات لا يخذك حاله اما أن يكون قد أحرم أو لم يحرم إن كان قد احرم لا يرجع الى الميقات ان خلص انتهى الامر لكن هل يجب عليه دم لانه ترك واجبا ام لا نقول ان كان جاهلا فلا يجب عليه الدم وان كان غير جاهل فيجب عليه الدم بناء على راي الشيخ ابن كثير رحمه, رحمه الله أو نقول يجب عليه الدم مطلقا بناء على راي الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كذلك ثم قال رحمه الله ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله يعني ميقات من منزله دون الميقات فالذين يسكنون دون الميقات مما يلي مكه فإن ميقاتهم من منزلهم هذا الذي يريد الحج فإن ميقاته من منزله والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اهل مكه من مكه فاذا يحرمون من منازلهم ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر لانه لا نيه لهما يعني المجنون كيف يمكن أن تصدر منه نيه الدخول في النسك وهو مجنون وكذلك المغمى عليه وكذلك السكران اذا السكران والمغمى عليه والمجنون لا تنعقد نية احرام لماذا لانه لا نيه له لانه لا يعي ولا يعقل وإذا عقد اي ان الاحرام اذا عقد من غير المجنون والمغمى عليه والسكران اذا عقد لم يبطل إلا بالردة يعني أن الاحرام لا يبطل إلا بالردة وهو الخروج عن الدين اعفانا الله واياكم لان الله عز وجل يقول ان اشركت لا يحبطن عملك فاذا الشرك والكفر والردة تحبط العمل ومن باب اولى تبطل الحج وتبطل الاحرام فاذا فاذا من كان يعني وقعت منه رده فإنه يبطل احرامه فلو أن رجلا احرم من الميقات ثم شب الله رسوله فحينئذ قد بطل احرامه لماذا لانه ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام وهكذا لكن يفسد بالوطء اذا هذه المسألة الأخرى أن الاحرام لو قلنا في اختبارنا الجمعه القادمة ان شاء الله هل يبطل الاحرام بما يلي ثم ذكرنا منها الرده لا تختار الا الرده لأن الاحرام لا يبطل الا بالرده لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول فاذا إذا دخل اذا احرم الحاج نحن سنقول الحاج وكذلك المعتبر إذا احرم الحاج وبعد احرامه حصل منه الوطء في الفرج وهو الجماع المعروف في الشرع والذي يكون في الفرج إن كان قبل التحلل الاول بطل احرامه وسياتينا ان شاء الله أن التحلل الأول هو الذي يتحقق بفعل اثنين من ثلاثه إما طواف الافاضه أو رمي جمره العقبه او الحلقه او التقصير اذا فعل اثنين من ثلاثه تحلل التحلل الأول وإذا فعل الثلاثه تحلل التحلل التام ما الفرق بين التحلل الاول والتحلل الثاني التحلل الاول يباح له جميع ما حرم عليهم محظورات الاحرام سوى الجماع اما التحلل الثاني يباح له كل شيء حتى الجماع اذا يفسد بالوطء في الفرج فإذا وطئ في الفرج قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد وعليه كما سياتي ان شاء الله في محظورات الاحرام عليه بدنه يذبحها وكذلك يتم يمضي هو وزوجته في حجهما ويقضيان من العام القابل في تفصيلات نذكرها ان شاء الله في وقتها ولا يبطل يعني أن الحجه يفسد بالوطء لكن لا يبطل لانه لا يبطل إلا بالردة أما بالوطء قبل التحول الأول فانه يفسد لكن لا يبطل ولا يبطل بل يلزم اتمامه والقضاء وسياتي ان شاء الله ويخير من يريد الحجه يخير من يريد الاحرام بين أن ينوي التمتع بين ان ينوي التمتع وهو افضل او ينوي الافراد او القران يعني ان الانشاك الثلاثه التمتع والافراد والقران مخير ان ياتي باي واحده منها سواء حج متمتعا أو مفردا أو قارنا اختلف العلماء ايهما أفضل على خلاف لكن هناك قول وسط وهو أنه ان كان قد اتى بعمره في غير اشهر الحج فالاقعاد افضل واما اذا لم ياتي بعمره في غير اشهر الحج فننظر ان كان قد ساق الهدي فكان افضل وان لم يسق الهدي فتمت افضل فهذا ممكن تكون يعني وهو كما من, من كلام الشيخ اسامه التميمي رحمه الله يعلم من يرى أن تمت العمره لان النبي صلى الله عليه وسلم الهدي رجعتها عمره ومن يقول ان القران افضل هو النسك الذي ترك الشبهه ليس انما هو من انك و الى اتهري اي نص بمال <تضيل> الانساك فانه برد اتهابه بحجه الاسلام يعني طيب ثم قال رحمه الله فالتمتع الان بدا يبين لنا صفه كل نسك من هذه الأساك الثلاثه فالتمتع هو ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج فاذا التمتع هو أن ياتي بعمره منفصلة بطوافها وسعيها ثم يتحلل ويترفع يعني ياتي لانه يعتبر التحلل بمعنى ان يتمتع بين النسكين يتمتع ب الاتيان بما حرم عليه بسبب احرامه يعني له أن يقصر اظافره ويحنق شعره ويتطيب ويجامع زوجته لماذا؟ لانه قد اتى بعمره مستقله ثم تمتع بعد أن تحلل تمتع بين العمرة والحج فسمي متمتعا لانه تمتع بين النسكين تمتع بماذا؟ لا تتمتع بمحظورات الاحرام التي حرمت عليه بسبب الاحرام ثم يحرم في اليوم الثامن وياتي بالحج وياتي باعمال الحج كما سياتي هذا هو المتمتع وأما الافراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه يحرم بالعمره طبعا قوله يحرم بالحج هذا هو الافراد وأما قوله يحرم بالعمره بعد فراغه من الحج فهذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته كذلك وكذلك عن هدي الصحابه والتابعين ومن بعدهم فانهم لم يكن من هديهم ولم يكن من وصايا صلى الله عليه وسلم لمن كان مفردا أن ياتي بعمرة بعد بعد الحج اذا الإفراد الصحيح انه هو أن يحرم بالحج وحده يفهم بالحج وحده بمعنى أنه إذا أحرم من الميقات فانه سواء طاف طواف القدوم أو لم يطوف لان طواف القدوم في حقه سنه يأتي بشع ويكون عن الحج وياتي بطواف الافاضه يكون عن الحج وياتي ببقيه الاعمال التي يفعلها المتمتع كذلك سواء أنه لا هدي عليه ثم القران وهو أن يحرم بالحج والعمره مع ما الفرق بين الطواف والتمتع الفرق أن المتمتع يأتي بطواف خاص للعمره وطواف خاص للحج أو بالحج وياتي بشيء خاص بالعمره وشيء خاص بالحج اذا يأتي بطوافين وسعيين لكن القارن ياتي بطواف واحد و واحد لكن هذا الطواف يكون عن التمت يكون عن العمرة وعن الحج فياتي بالطواف طواف الافاضه وينوي به انه عن العمرة وعن الحج وياتي بسعي الحج سواء كان بعد طواف القدوم أو مع طواف ال... ل... ل... ل... الافاضه الذي سيكون بعد سيكون بعد يعني... يكون من يوم النحر فما بعد فاذا الفرق بين المتمتع والقارن ان المتمتع ياتي بطوافين وسعيين طواف للعمره وطواف للحج وسعي للعمره وسعي للحج اما القارن بطواف واحد وسعي واحد لكن ينوي أن يكون ان يكون هذا الطواف عن عمرته والحج والسعي ان عمرته والحج هذا فرق بينهما والمتمتع والقارن كلاهما عليهما هدي على الصعش اما المفرد فلا هدي عليه فلا هدي عليه اذا هذه الانساك الثلاثه وشئت ان شاء الله شفكه الحج كاملة في وقتها ثم قال أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها اي انه اما ان يحرم بالعمره بمعنى ان ينوي العمره ثم ينوي ادخال الحج عليها يعني الان لو انه ادخل الحج بعد الطواف سيكون الطواف الذي وقع منه عن العمره فبالتالي لا يمكن ان يشرفه الى حج لكن إذا أدخل الحج عن العمره قبل طواف العمره فانه سينوي سيكون هذا الطواف في حقه طواف سنه وسيكون السعي بعده للعمره والحج والطواف في يوم النحر وما بعده للعمره والحج اذا متى يكون قارنا إذا أدخل الحج على العمره قبل الطواف لكن لو أنه أدخل الحج على العمره بعد الطواف فإن الطواف الذي صدر منه أو وقع منه فانه نوية وصرف إلى طواف العمره فبالتالي لا يصح أن يدخل الحج عليه وانما يكون معتمرا ثم يتحلل فإن احرم به ثم بها يعني إذا احرم بالحج ثم احرم بها لم تصح لانه لا فائده أن ينتقل من الأعلى إلى الادنى هو الآن أحرم بالحج وهو اعلى من العمره لان اعماله اكثر وفيه الوقوف بعرفه ثم يحوله إلى الادنى وهو العمره فإنه لا يصح لكن إذا احرم بالعمره له أن يحوله إلى حج بشرط أن يكون قبل قواف العمره كما سبق ومن احرم واطلق يعني أحرم ولم يعين نسك يعني لم ينوي التمتع والافراد والقران صح منه يصح أن يكون ياتي عند المناقات ويحرم ويقول مثلا لبيك اللهم لبيك ينوي النسك لكن لم يخصص لم يقول عمرة وحجه ولم يقول عمره متمكا بها الحج ولم ينوي الافراط وانما أطلق فإنه يصح منه وله أن يصرفه لما شاء يعني بعد أن ينوي الدخول في النسك لنفرض أنه التقى بالناس في مكه ثم قال انت ماذا نويه قال انتمتعت انا مثلك متمتع فاذا احرم يصح يصربه لمشى سواء تمتع او إفراد او قران وياتي باعماله وما عمل قبله فلغون يعني جميع الاعمال التي سبقت تعينه للنسك تعتبر يعني لغو بمعنى انها لا تنصرف إلى شيء من هذه الانساك وانما المعتبر هو من نيته و نيته لهذا النسك لكن السنة لمن اراد رشو كان ان يعينه السنة أن ان تعينه يعني توضح وتنوي هل وتمتع أو إفراد او قران وان يشترط هذه مساله الاشتراط طبعا مساله الاشتراط من العلماء من أجازها مطلقا ومنهم من منعها مطلقا والصحيح انها سنة في حق من خاف مانعا واضح الصحيح انها سنه في حق من خاف مانعا فكل من خاف مانعا يحول بينه وبين اتمام نسكه فله ان يشترط ثم قال رحمه الله وان يشترط فيقول اللهم اني اريد اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فما أو لي او فما حل لي حيث حبسني طبعا قوله اللهم اني اريد النسك الفلاني لا شك انه خلاف المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته فلا يتلفظ بالنية وانما الاشتراط هو أن يقول اللهم إن حبسني حابس فما شل لي شيء يعني منعني مانع وحال بيني وبين اتمام النسك فما شل لي شيء ما هي فائده الاشتراط فائده الاشتراط أنه إذا عاقه عائق فله ان يتحلل يقول الفقهاء يتحلل مجانا كيف يتحلل مجانا بمعنى أنه لا ليس عليه دم ولا صوم مباشر اول ما يحول بينه وبين اتمام النسك حائل او مانع يتحلل يلبس ثياب ويرجع الى اهله ليس عليه دم ولا صوم هذه فائده الاشتراك اذا من خاف مانعا فيسن له الاشتراط أما من غلب على ظنه أنه لا يعترضه مانع فإنه لا يشترط السنه في حق الناشتر لا لماذا لان النبي صلى الله يشترط ولم يوصي اصحابه بالاشتراط وانما اوصى المرأة التي وهي ضباعه بنت زبير لما قالت اني اردت الحج واني واجد اني وجعه فاوصاها النبي صلى الله عليه وقال ان لك على ربك ما استثنيتي فاستثناءها على ربها انها إذا حصل لها مانع أو حابس ان مشلي خيز بحشتني بمعنى انني ينتهي بي العمل في المكان الذي حبشك فانصرف ولا يتم النسك فلها على ربها ما اشترطت فلها على ربها ما اشترطت وما اشترطت هذه اهم المسائل في هذا الباب ونتمنى ان نكون قد يعني قدمنا ما ينفع ويفيد ان شاء الله باذن الله غدا ان شاء الله ناتي بمحظورات محظورات الاحرام غدا ان شاء الله ناتي بمحظورات الاحرام باذن الله سبحانه وتعالى وفق الله جميع لما يحب ويرضى وجزاكم الله خير الجزاء طبعا انا تعمدت ان لا أطيل لماذا لأنني لا أريد ان تشذب في شهر الاخوه والاخوات بعضهم قد يكون عنده اعمال ويشغل يستفيد من الإخوة في ضروره في التسجيل في موقعنا نتحدث حتى تدخلوا في المسابقه يوم الجمعه القادمه ان شاء الله يعني الجميع يسجل ويجهز نفسه والموقع الآن اضيفت فيه خدمات وهي انك ترى نموذج الاجابه بعد التصفيش وترى درجتك كذلك وتراجع النموذج الذي اجبت عليه مع النموذج الصحيح يعني تراجع الاجابه الصحيحه فان شاء الله الجميع يكون جاهز ويسجل في الموقع واتمنى من إدارة ملكه الطهر نعم نفس لا لا يرفع لا التسجيل لا يرفع التسجيل لا يرفع اختناق التسجيل لا يرفع طبعا تسجيل هذه الدروس لا يرفع لماذا لاني في الحقيقة ما اعددت لهذا الدرس كثيرا ودائما انا احب ان يشخص التي اعددت هي من يعني مما تيسر الوقت ببعض بالحج يعني مما يعني لا أكثر العقل. إذا درس قد وهيات مثل شرحنا من هذا وفوائد وتعليقات واشياء انا كتبتها واعطيتها الاخوه مثل كذلك شرح منظومه القواعد الفقهيه هذا درس واعددته وجهزته وتوجد لدي حاشيه خاصه بهذا الدرس لكن هذا مدرسه اذا قلت مدرسه فاعلموا انني يعني مما احفظه أو اقراه أو أجمعه في هذا الامر فإذا ننتبه وأنا دائما أريد ان وحي في نفوسنا جميعا أنني جلست هنا يعني اعتبر نفسي أنني يعني والله شيخ زماني لا وانما الهدف ان تدارس جميعا لاننا يعني يصدر منا خطا الصواب والهدف هو المدارسه فاذا تسجيلات المدارسه لا نسمح بنشرها لا نسمح بنشرها ابدا وانما تحتفظ بها لنفسك لاني لا اثق فيما قلته كثيرا يعني وان كان الحمد لله كله صواب لكن قد تاتي كلمة او عفوا او يكون ذهني مشغول بكلمه واقول اخرى فاذا المدارسه هي فقط للمدارسه فاتمنى من الجميع أن يلتزم بهذا القيد طيب فاذا نريد من الاخوات التسجيل في الموقع التسجيل في الموقع لكي يتاح لكم جميعا المشاركه في المسابقه لأن الاسئله ستظهر ان شاء الله صباح يوم الجمعه يعني بمجرد الثانية عشر ليلا